يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن سفرة الذكري يا, الذكر يا ابننا أنا يا حافظين بالهداية وكونوا قد وجل العالمين سفرة يا ابننا أنا يا حافظين للهداسر وكونوا قدوه للعالمين سفراء الذكر يا ابنا يحافظي يا حافظي للهدى سيروا وكونوا قدوه للعالمين أنتم شوق أمانين وعطر الياسمين أنتم شوق أمانين وعطر الياسمين فاشكروا الله على نعمائه دنيا ودين الله أهدك يا أبنانا يا حفظي للهدى سروا وكونوا قدوة للعالمين شغوا أمانين وعطر الياسمين فاشكروا الله على نعمائه دنيا وادئين يا ابن أنا يا حمضين للهدى سيروا للعالمين أيها الحافظ قد جاء الهدى يسعى إليك فقط باسم نوره وشد به دوما يدايك أيها الحافظ قد جاء الهدى يسعى إليك فقت باسم نوره وشد به دوما يدايك أسأل الله بأن ترضى وأن يرضى عليك أسأل الله بأن ترضى وأن يرضى عليك تستحق التاج فالبسه والبسوا والدان يا حافظين للوداسير وكونوا قدوة للعالمين الله أنتم شوق امانينا وعطر الياسمين فاشكر الله على نعمائه دنيا و سوف راء الذكري يا أبنا أنا يا حافظين للهداسير وكونوا غدوة للعالمين سوف راء الذكري يا أبنا أنا يا حافظين للهداسير وكونوا غدوة للعالمين. انتم شوق امانينا وعطر الياسمين انتم شوق امانينا وعطر الياسمين بشكر الله على نعمه دنيا وادي وكونوا قدوة للعالمين فأنتم <تصفيق> شوء أمانين <تصفيق> وعطر الياسمين <تصفيق> <تصفيق> فاشكروا الله على نعمائه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفح> <تصفيق> دنيا ودين يا ابن أنا يا حمضين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين أيها الحافظ قد جاء الهدى يسعى إليك فاقتبس من نوره واجدد به دوما يديك أيها الحافظ قد جاء الهدى يسعى إليك فاقتبس من نوره واجدد به دوما يديك أسأل الله بأن ترضى وأن يرضى عليك أسأل الله بأن ترضى وأن يرضى عليك تستحق التاج فالبسه وألبسه والدين يا أن أنا يا حفظي للهداسر وكون قدوة للعالمين شوق أمانين وعطر الياسمين فاشكر الله على نعمائه دنيا ودين ورأت بيتنا أمنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن